Zal دَعِينْ إِنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الصِّرَاطُ الَّذِينَ 국민 Sterker we want قل العباد وأحلينا به بلدة I'm صارك اليوم حديد وقال غيره هذا ما لدي Allah Allah Alhamdulillahirabbil 'Alamin al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin, de Kamer. De Kamer is وإذا العشار عطلت وإذا الأنوش نشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت إذا عسعس والصبح إذا تنفس إما Oh, Assalamu